جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول أنا كافل ليتيم والحمد لله لكن لا أعرف نسبه بتاتا وهو مسجل عند الجهات المختصة بذلك وفي البيت نعامله معاملة الولد ونسب إلينا لقبا وهو لا يعرف أنه ليس منا نسبا فما هو العمل ما هو الحكم الشرعي في نسبته إلينا وكيف ندعوه بلقب بلقبه ونحن لا نعرفه من لا يعرف له نسب ويوجد لقيطا لا يجوز ولا يحل أن ينسب لأسرة أو لقبيلة وإنما يعطى نسبا ليس لاحد وانما مثلا يقال خالد بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن بن عبد العزيز لكن لا ينسب الى قبيله ولا ينسب الى اب معين وقد قال عليه الصلاه والسلام من ادعى إلى غير ابيه فالجنه عليه حرام لا يجوز لاحد أن يدعي لغير أبيه ولا يجوز أيضا لغيره أن يدعيه له ابنا ويصبه إليه وليس ابنا له فهذا من الكبائر ومن عظائم الذنوب لا يحل ذلك وجرت العادة والذي يعمل به أن الجهات المعنية بمثل هذا يضعون له أسماء بهذه الطريقة يضعون له أسماء بهذه الطريقة وينبغي على ما كافل اليتيم إذا بدأ يستوعب وبدأ يكبر ويفهم يأخذه بالتدريج وبالكلام الطيب وبالرفق وباللين حتى يتضح له الأمر وهو أيضا في, في أوراقه لا, لا يكتب انتسابه لهذا الرجل وإنما الاسم الذي في أوراقه الرسمية والمعروفة ليس منسوبا لهذا الرجل لكن في في, في محيط الأسرة ومحيط القرابة ربما يخاطبونه وربما أيضا هو وأنه ابنا له لكن هذه في أول الأمر لا بأس لو سكت عنها حتى يستوعب هذا الولد حقيقة الأمر ويبين له أنه ليس عائدا في نسبه لهذا البيت وإنما هو مكفول ومحسن إليه ومربى في هذا البيت ويتفهم بإذن الله عز وجل إذا فهم هذا الأمر بالحسنى الشاهد أنه لا يحل بأي حال وبأي اعتبار أن ينسب إلى أسرة أو بيت أو قبيلة معينة لا يحل له لا يحل ذلك وإنما يعطى اسما هكذا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أو نحو, أو أو نحو ذلك من الأسماء نعم سؤالان متقاربان الأول يقول إذا تزوج الرجل مرأة لها أولاد أيتام فهل يعتبر هذا الشخص كافلا لهؤلاء الأيتام نعم وآخر نعم يقول إذا تزوج أرملة بنية السعي عليها ورعاية ورعايتها هل يحصل له أجر الساعي على الأرملة وعلى أيتامها له ما نوى إن شاء الله وإذا تزوج امرأة وعندها ايتام بنية كفالة ايتامها وقام بالاحسان اليهم وقام برعايتهم وتربيتهم وتأديبهم فيشمله الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكاف اليتيم كهاتين واذا كان بهذا العمل لا شك انه ادعى لمزيد الاحسان اذا ضم ام هؤلاء الايتام اليه واصبحت زوجا له وأصبح يرعاهم على عينه ويربيهم على نظره ويدخل عليهم ويخرج مثل أولاده فهذا لا شك أنه إحسان وإذا احتسب في زواجه لها هذا الأمر وقام برعاية هؤلاء الأيتام والإحسان إليهم فله بإذن الله تبارك وتعالى هذا الثواب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفظك الله في حديث ابن أبزى الذي فيه قال داود ألا يكون هذا من الإسرائيليات فكيف يؤخذ منه استحباب الدعاء في الجملة الأخيرة والتعوذ عبد الرحمن بن أبزى صحابي صغير وهذا قد يكون مرسل صحابي وإذا كان لا يعرف لا يعرف بالروايات والتحديث عن, عن بني إسرائيل فيكون له حكمة الحديث يكون حكم. الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان لا يعرف عنه الرواية عن والتحديث عن بني إسرائيل فهذا مرسل صحابي ومرسل الصحابي صحيح احتج به الله أعلم يقول جزاك الله خيرا لما أجلس في الدرس يقوى إيماني ولكن البيت والعمل والأقارب والجيران والناس والمسؤولية والله تعبت فانصحوني ملحل النصيحة تحتاج إلى وقت والآن قارب الأذان لكن هذا يذكر بحديث حنظلة عندما لقي ببكرنا بكر الصديق وأسأل الله لـ لـ لـ لـ لأخينا السائل التوفيق وللجميع وان يبارك لنا جميعا في أوقاتنا واعمالنا وذرياتنا إنه تبارك وتعالى سميع مجيب صلى الله وسلم على عبد الله ورسولنا